وهذا باطل لان الذين يدعون انهم راوا الصبر يصفونه بانه انسان عادي جسم رجل عادي مقبول وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خلق الله عز وجل ادم ستين ذراعا فلا يزال الخلق يتناقص الى يوم القيامه فمن كان من ذريه ادم لصلبه فيأخذ خصائصه ستون ذراعا في طول الفضاء قول ادم عليه السلام والذين يزعمون انهم قابلوا القبر يقولون ان بدنوا بدن رجل عابد ثانيا لو كان من كل آدم لكان له عدة الوف من السنين فكيف يظل القرآن الكريم من ذكر مثل هذا الأمر الخارق الذي هو من عدم الأشياء على ربوبية الله تبارك وتعالى كيف يهمل في القرآن الكريم فلا يرد ذكره وقد ذكر الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام الذي عمره ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعل هذا من آيات الرؤوبية ألف سنة إلا خمسين عاماً تذكر ولا يذكر ستة آلاف أو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف سنة ولن كل إن القرآن الكريم لا يذكر كل شيء أفتخذ السنة من صدر من حديث واحد رخيص أو حسن ينبه على أحد هذه آيات الرؤوبية لو كان من ولد آدم لقلبه، لكان من الذين راكبوا مع نوح في السفينة ولم يذكر هذا أحد قط رابعا لو راكب مع نوح في السفينة فلقد ثبت أن جميع من كان في السفينة مع نوح مات بدلالة قول الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين فلا إن كان الخضر من ذرية آدم يستحيل أن يكون حيا لأن الذي بقي هو ذرية نوح فقط فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن من صلب آدم ثم هذا الخضر عليه السلام لو كان حيا الا يجد عليه أن يحفي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بين يديه ويجاهد معه ويصلي في الجماعه والجمعه في خلفه وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس إني رسول الله اليكم جميعا اليس الخضر من الناس فإن كان حيا إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه، ولم يجاهد معه ولم يسلم بين يديه كان ذلك من أعظم الصعن عليه والنبي عليه الصلاه والسلام جعل الهجرة واجبة إلى المدينة على من يستطيع وقد قال الله تبارك وتعالى للمسلمين فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا لأن الهجرة كانت واجبة على الأعيان لأن المدينة كانت دار الإسلام الوحيدة آنذاك وكان يجب الهجرة إليها فلما فتحت مكة ولم تعد المدينة هي الدار الوحيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أي أن الهجرة الواجبة على الأعيان أغلقت وتوقفت بعد الفتح فان كانت الهجرة واجبة على بعض على المسلمين الذين يقيمون في مكة ونهى الله سبارك وتعالى المسلمين أن يتخذوهم أولياء حتى يهاجروا فأين كان الخبر ولما لم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم رابعاً أو خامساً أيقول الخبر عليه السلام لموسى كليم الله وأحد اولي العزم هذا فراق بيني وبينك ثم يدور مع صحبة الجهان والمغفلين الذين لا يخلون ولا يذكرون فإن فعلوا فهم من الإسلام بحضل واهن ضعيف هل هذا إلا من أعظم الصعن في الخبر إن يلتقي بهؤلاء ويدور معهم في الفلوات يسبح ويفارق كليم الله يقول هذا اتراق بيني وبينك هذا مستحيل لذلك نقف أن الخضر عليه السلام مات وأنه لا وجود له وأن أي دعوة للإجماع ينقلها اي عالم في الدنيا أن الخضر حي هي دعوة بلا دليل ونحن رأينا كما يقول العلماء وفي مقدمتهم سيخ الإسلام ابن تينية من المتأخرين وفي مقدمتهم من المتقدمين الإمام أحمد ابن حنبل قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدري لعل الناس اختلفوا أي من ادعى الإجماع برسمه الموجود في أسول الفقه أنه لا يتخلف عن هذا الإجماع عالم مجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يدري وهل تعلم جميع المجتهدين في الكرة الأرضية حتى تقول هذا امر مجمع عليه لذلك صار الإجماع المنقول في كتب الفقه هو عدم العدم المعرفة بالمخالف فقط لا أنه الإجماع المعروف في الأصول بمعنى أنه لا يعلم مخالفا لهذا القول هذا هو الإجماع الذي يذكره العلماء اجماعا فإذا قال وهذه المسألة قال العلماء في هكذا بالإجماع لا تتطور أنه أجمع كل إنسان في الدنيا لا يريد أن يقول لا نعلم مخالفا لهذا القول فيذكره اجماعا على سبيل التسمح والتجاوز فدعوة الإجماع العلماء أو إجماع الأمة على أن الخضر عليه السلام موجود كما يراها بعضنا في الكتب هي دعوة بلا دليل وحسب ما ذكرت والأمر فيه طول لكن المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه والسعيد من وعظ بغيره والمصف يكفيه أقل من هذا <تصفيق> يقول اشتغل بما هو أجزاء وما هو أهم بما يعود على صالح الأمة المسلمة في زمانها بالخير فما لك مات او عاش إن أثر من 90% من قوتنا نأخذه من يج اعدائنا وإن المسلمين قد تخلفوا تخلفا موجعا عن كل مظاهر التقدم فهل لا دفعتهم حتى يساووا أولئك الكفر في القبض على منافذ الحياة وهم بذلك يستطيعون أن ينشروا دينهم لأن كثيرا من الكفر ينظرون إلى التردي الذي يعيش فيه الآن فيظنون ان هذا التردي هو بسبب دينهم فلا يقدمون على الاسلام لكنهم لو اخذوا لاسباب الحياه وتقدموا لعل هؤلاء الغربيين اذا نظروا يعجبهم مثل هذا التقدم في ديار المسلمين فيكون هذا من باب الدعوه للاسلام وهذا القائل ليس باول سار غره خمر لان هذا الرجل انما تعلق باعلى الشجره ونسى ان الثور قد احترم بذرها ان الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما بنا. هي كله هو كل شيء بذب الفطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فادواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه لم يقل او يسلمانه ليه لان الفطره هي الإسلام كل مولود يولد على الفطره أي يولد على الإسلام وذلك هذا الحديث كان من حجد القائلين بأن أولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا وهم رضع أو لم يجري عليهم مسترم انهم في الجنة لأن كل مولود يولد على الفطره فهو يولد على الفطرة فبعد أن يقدر ويعقل فأبواه اما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فبعدما يقدر هذا الإنسان يبدأ ينحرص عن الفطره التي ولد عليها ولد بها فيعلق به ما هذه فلذلك كانت الآية توجه إلى ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير هذا الماء الذي علق قوتهم، فإذا كان من بيننا من يعتقد أن الخضر حي يعقد منه دينه يعني خرج من الإسلام من باب واسع بإحنا لو سلمنا أن الخضر حي وأنه يفتي نعضي فتاوى لما جاز أن تتلقى منه فتوى ينفرد بها على رأي العلماء عندنا من قاعدة المعروفة عند علماء الأصول شرع من قبلنا شرع لنا بشهر ألا يرد في شرعنا ما يرد فالخبر عليه السلام إما هو نبي تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم والقائلون بحياته يستحيل أن يتخلصوا من هذا لنهير ممكن يكون النبي منفرد بذاته والنبي عليه الصلاة والسلام موجود عمد رسالته الطريقين فلا يجوز له أن ينفرد بفتوى بل لا بد أن يكفي وبقى فتوى النبي عليه الصلاة والسلام فإن كانت فتواه التي يفتي بها لها أصل في الحسن في السنة فالتعويل على ما في السنة لا على ما قاله الخضر اذا ما قيمة فتوى إن كانت مخالفة لما عندنا لا اعتداد بها وان كانت موافقة لما عندنا فهو إنسى هي موافقة شكلية إذ الاعتماد على الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قد يغلو في الخضر لأشد من ذلك إذا جاء رجل صالح ما جربت عليه كذبا صدر فأقسم بالله وبالأيمان الغلاظ أنه رأى الخضر بعينيه وكلمه وقال عن الخضر وأقسم له أنه خضر أنا قدمت لك بمقدمة غير ممكن أن نكتغني هذا الرجل بالكذب أو الوهن صادر عابد عالم وأقسم أنه رأى الخضر وأن الذي راه أقسم له أنه الخضر هل هل يكون ذلك دليل دليلا على أن الخضر موجود إليكم البيان نحن نسلم أن هناك من الناس من يرى بعض أشخاص يقول عن الخضر ويختفي وقد يراه على خلقة أعظم من خلقة بني ادم التي يراها لكننا نقول إن ذلك شيطان وابو إسحاق الحربي ما ألقى هذا بين الناس الا الشيطان ونحن نعلم ان الشيطان يتشكل في صوره الادمي يتشكل في أي صورة على خلاف بعض الذين قالوا لا يتشكل إلا على شكل قصة أو هرر أو حيوان ولا يتشكل على شكل إنسان. فإن عندنا الدليل القاطع عندنا الدليل القاطع على أنه يتشكل بشكل إنسان وهو قصة أبو هريرة مع ثعلب الصدقات في صيد بخار. وأن هذا الثعلب كان قيصانا كان جنيا كما صرح أول أبو هريرة. فهذا الجني يتشكل. بأي فقد يتشكل هذا الجني في صورة آدمي عظيم الخلقة ثم يقول له انا الخضر ليضل هؤلاء الناس فيا عجبا صدقه الخضر وما يدريه أن هذا الخضر لما قال له انا الخضر من ادراك أيها المدعي أن هذا الخضر صادق في زعمه أنه الخضر وأنت ما عندك به خبر ولا علم فيذكرنا بقصة السعلب الذي لبس جبة وقفانا وأمسك مصلاحة ودعت فيه حتى يؤذن للصلاة من أدراك أنه صادق؟ وبهذه المناسبة أذكر أنني سمعت محاورة بين شيخنا الألباني حفظه الله وبين رجل مصري يعالج من حالات الجن فقال للشيخ هل يجوز لي أن استعين بالجن المسلم في علاج الحالات لأن المقابل اللي الذي يمس هذا الإنسان جن كافر مثلا وصرح انه نصراني او يهودي او مجوسي فهل يجوز لي أن استعين بالجن المسلم فعنده من القوة على أن يقاوم هذا الجن الكافر فكان سؤال الشيخ له وهذا سؤال العالم مش يدخل في الفرع على طول ويأتل في الأصل لا من علامة أنك لا تصل إلى الحق أنك لا تؤصل اصلا سنطلق منه قال له الشيخ وكيف عرفت أنه مسلم هذا هو الاصل يعني الأول نسلم لا نسلم إنه مسلم أنا الآن اساله كيف عرفت أنه مسلم قال منه قال ومن ادراك أليس من الجائز أن يكون من أكثر جني على وجه الأرض ثم يقول لك أنا مسلم يستدرجك أليس هذا جائز؟ أنا جائز من فمن أين لك أن تعلم أنه مسلم؟ إذا كما يقول بعض علمائنا المتاخرين أثبت العرض لننقش من إذ كيف يستقيم الظل والعود أعود؟ لا يكون الظل إلا على مثال العود فنحن لا نستطيع أن نخوض في هذه المسألة إلا إذا ثبتنا هذا الأرض كيف عرفت أنه مسلم ومعروف ان لما يكون الجن كافر يستحل كل شيء حتى دعوى أنه مسلم فلا نصل إذن إلى حل يبقى لا يجوز لك أن تعتمد على الجنين المسلم بزعمه أنه مسلم حتى تثبت أنه مسلم وهيهاف هيهاف فليست كل دعوة تخرج من سمي إنسان أسلم لها وإلا فأكثر أهل الأرض ادعياء يدعون الكرم والشجاعة والعلم والأخلاق يدعون كل شيء ويتبرؤون من كل رذيله وإن كانوا هم صناعها حتى إن القاعدة نتيفل المعروفة الغاية تبرر الوسيله انما جعلها موعده عنده ليبرر عدوانه ما هناك انسان يلتاق بقبيح ويصبر عليه بل كل يدعي الكمال وما ليس فيه فلو قال هذا الرجل انا الخضر كيف سلمت له انه الخضر ولماذا لا تقول انت بذلك انك الخضر مثلا لقد اطلعت على اغلب الحكايات حتى أقف على دليل منطف به القائلين بأن الخبر حي فما وجدت شيئا يعتمد عليه أقوى ما ذكروا واذكرونه كما مثلا ذكروا ابن عساكر في تريح دمشق بسند صحيح عن أبي زرعة الرازي وهو أحد الأعلام الكبار والجبال الغواتي في الحظ رحمه الله قال قابلني رجل في الطريق شيخ له هيئة وسمك قال لي يا غلام لا تغش أبواب الأمراء والسلاطين ثم غاب عني ثم لقيني بعدما كبرت وصار أبا زرعة قال بنفس هيئته فقال يا غلام أو قال له ألم أنهك أن تأتي أبواب الثلاطين قال وما رأيته بعد ذلك قال أبو زرعه فوقع في قلبي أنه الخبر هل هذا دليل يا جماعة هل هذا دليل فوقع في قلبي أنه الخبر يقول لك آه دليل كيف عرفت أنه دليل لأنه ذكر قال لم أره بعد ذلك لم أره بعد ان لم يقابله إيه المشكلة لا هذا لانه يريد أي دليل قال لم بعد ذلك يعني اختفى في الحال قال له الكلمتين بعد انبصت ما شفش هل أبي زرعة لم أره بعد ذلك يحتمل هذا فقط ان يحتمل أنه لم يقابله بعد ذلك يحتمل الإسماعي اذا لماذا اخذت هذا وتركت ذاك كما يقولون ليس حبا في علي ولكن بغضا في معاوض هم يبحثون عن أي دليل وما أجزر أن تشبه أدلتهم نحن نقول أدلتهم تجاوزا وإلا هي على رسم جميع العلماء ليست أدلة فلو تجاوزنا وقلنا هي دليل فهي كالمنخمقة والموقوذة والمتردية والنطيح، لا تقف منها على شيء غالب أدلتهم هكذا فإن كان هناك قطاع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج بهذا الباب ودخل هذا النهي إلى باب الشر وعدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى والانتناخ من الشريعة كيف تقول لي ان القول بحياة الخضر أو عدم القول به مسألة هامشية؟ أحياناً يدخل رجل مريض المستشفى وبرغم أنهم يعلمون أنه ميت إلا أنهم لا يتركون صغيرا أو كبيرا من أسباب العلاج إلا طرقوه لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون هذا حياة إنسان هذا حياة إنسان وإذا جئت مثلا أنا وتكلمت في الطب بل أتكلمت في الطب لبست بلت وعلأت سماعة ودخلت بالمعلومات العامة عندي وفتحت عياذة وكتفوني وضبطوني متلبسة لأنني صبيب ولست بصبيب يحكمون عليه بالأشغال الشقة المؤبدة لي يا أرواح الناس إذا كنتم تعاملون أرواح الناس هذه المعاملات افلا تعاملون دين الخلق باجل مما تعاملون ابدانهم ان انقاذ انسان من الحس افضل من انقاذ عشره ابدان فنحن باغلاقنا هذا الباب كما قلنا نحل العقده الثانيه من حبل الزندقه الذي سناتي عليه كله ان شاء الله تبارك وتعالى بخصة موسى والخبر لا يقول النقائم إن السلام بالنهي عن المساجد الصلاة المساجد التي بها قبور أو بالنهي عن الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى أو بالنهي عن اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل هامسية هذا هو النقاع واللب وما سوى ذلك هي المسائل الهامسية قصة الصحابي المزعوم عبد الله بالسلطان. ويعلم الله سبعة وتعالى أنه لا يوجد صحابي بهذا الاسم. ويعلم أهل العلم جميعا أنه لا يوجد صحابي خلف بهذا الاسم عبد الله بالسلطان. كان زعيما، شارقا، قاتلا، يفعل كل أنواع الفواحش والمنكر. هذا كتير منشور والرسول عليه الصلاة والسلام زعلان حقا يعني رآه يزني فلم يكن عليه الحد راه يترك الصلاة فلم يقتل لا يؤدي الزكاه فلم يقتل وسل المسلمين فلم يقتل كل هذا والرسول موجود للمصحاب يا جماعه صحابي ولا يقوص هذه الا اذا كان موجود مع الرسول عليه الصلاه والسلام كل هذا يجري على عين النبي عليه الصلاه والسلام وهو زعلان حق كانه لا حول له ولا قوه فمات عبد الله بن السلطان يا رسول الله ما عبد الله بن السلطان تعال فصل عليه قال لا اصلي عليه ما شاء الله من هذا الذي لم يرزق ذره من العقل بعد كل هذا يذهب النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له تعال صل على عبد الله بن السلطان فالرسول صلى الله عليه بجبريل عليه السلام ينزل يسد الآفاق بكتيع الجناح وينزل على المختار عليه الصلاه والسلام ويقول له ان ربك يأمرك ان تصلي على عبد الله بن السلطان شوف المهاجه ليس هذا فاعل في النبي عليه الصلاه والسلام وينشر هذا وهو موجود لانه ليس هناك ليس هناك حاكم ولا ضابط على المطبوعات التي تنشر وكما قلنا دخل علينا الكفر بقرون من باب سموه باب حريه الناس وحرية الرأي. حتى اضطاعنا في الإسلام حرية ويذهب النبي عليه الصلاه والسلام لا يدري لماذا يصلي على عبد الله بن السلطان وهو أعلم بني آدم لكن يذهب لأنه معمور ويصلي عليه ويحملوه وينزل القبر والذي يدفله هو النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج النبي مذهولا يالله يا جماعة إلى أين إلى بيت إمرأة عبد الله بن السلطان لقد رايت عجبا يطرقون الباب تقول المرأة من الداخل من هذا الساجر الذي يطلق الباب قالوا يا أمة الله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحت فقال لها يا أمة الله ماذا كان يفعل عبد الله شبار رسول تحول من معلم الإنسانية الخير إلى رجل يسعر. يجهل ماذا كان عبد الله قالت ولماذا؟ قال لأني لما نزل وجدت ألف حورية واحدة في إدها الرئيسوس واحدة في إدها زنجبيل واحدة في إدها مش عارف عصير واحدة في إدها إيه وكلهم يتسابقون خذ مني يا عبد الله يقولون لعبد الله بن السلطان كلهم يتسابق في الزلفة والقربة إلى هذا الفاجر اشرب فطبعا هذا شيء عظيم لم يكن النبي المعلم يعلمه فقالت انا قد قلت ذلك انك انا قاسر فانه كان زانيا فاسقا تاجرا شاعرا قاتلا